book 2 56 56 56 bhavanae al-masha'ir al-ahasis al-masha'ir al-ahasis iccha hona wujood raghba وجود رغبه. ہماری اچھہ ہے۔ لدينا الرغبه. لدينا الرغبه. ہماری کوئی اچھہ نہیں ہے۔ ليس لدينا رغبه. ليس لدينا رغبه. डर लगना. الاحساس بالخوف. الاحساس بالخوف. मुझे डर लगता है अशौरु बिल खौफ अशौर बिल खौफ मुझे डर नहीं लगता लिल खौफ लशौर बिल खौफ समय होना तवफर उलवक्त तवफर अलवक्त उसके पास समय है لديه وقت لديه وقت اس کے پاس سمے نہیں ہے ليس لديه وقت ليس لديه وقت وبجانا الشعور بالملل الشعور بالملل وهوب گئی ہے هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل वह ऊबी नहीं है هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل भूख लगना الشعور بالجوع الشعور بالجوع क्या तुम लोगों को भूख लगी है هل انتم جوعى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 हम आदशाह उनको प्यास नहीं लगी है हम गैर बादशाह हम गैर आदशाह